بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 54 ما هي المسألة الثانية من مسائل الحذف ما هي المسألة الثانية من مسائل الحذف في باب الصرف حذف واو المضارع مضارع نعم الثلاثي المثال المبدو بالواو إذا جاء على يفعل وقعت الواو بين ياء مفتوحه وبين ماذا وبين كسرة لازمه الواو ساكنه بين ياء مفتوحه وكسرة لازمه فاذا اختل شرط من هذا لم تحذف الواو سؤال هات مثالا على هذا الحذف يوعد اصله يعاد ماذا يوعد حذفت الواو لتوفر الشروط هات مثال ايضا على الحذف مثال آخر، أسامة. يجد، يجد أصلها يو، يجد. نعم، مثال آخر. أسامة يجد يجد أصلها يوجد نعم مثال آخر يثق أحسنت. حذفت الواو. مثال، يرث، نعم. يثب، نعم. أحسنت. هذا السؤال الذي سنسأله عنه. كيف ما هو التخريج الصحيح للفعل يضع ويقع يضع ويقع ما هو التخريج الصحيح لهذه الافعال هل هي على وزن يفعل أم على وزن يفعل فإن كانت على وزن يفعل فلماذا حذفت الواو وهي ما هو التخريج الصحيح نعم يعني أصلها ماذا وضع المضارع الأصل فيها أن يأتي على ماذا يوضع يوضع فلذلك حذفت ماذا حذفت الواو ثم ثقلت الكسر مع كون اللام حرف حلق فماذا ففتحت تخفيفا يضع ويقع يقول محمد محي الدين في دروس التصريف لما حاصله أنه لو كانت على غير هذا لما حذفت الواو لأن الواو تحذف إذا وقعت بعدها كسرة فلما وجدنا الواو محذوفه علمنا أن الأصل كان هناك كسرة والفتح لما كان في يضع ويقع ويسع وهكذا لما كان مع وجود حرف الحلق في اللام استدللنا بهذا على أن الفتح للتخفيف لثقة لحرف الحلق نعم وسيأتي أيضا كلام أوسع في هذا في إن شاء الله في لمية الأفعال المسألة الثالثة إذا كان الفعل انتبه للمسألة الثالثة إذا كان الفعل مضاعفا مكسور العين مسندا إلى ضمير الرفع المتحرك إذا كان الفعل مضاعفا ما هو تعرف المضعف؟ ما هو تعريف المضاعف نعم ما كانت عينه ولامه من جنس واحد احسنتم ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثاله يا عمر هذا في الرباعي زلزل في الرباعي مد في الثلاثي مد مد شد ظل مل كب كرى كذا الى اخره هذا مضاعف الثلاثي مضاعف الثلاثي ياتي مفتوح العين فيكون اصله فعلا مثل شدد وياتي مكسور العين مثل ملى مليلا ظل ضل ضليلا ويندر مجيئه مضموم العين وسمعت منه بعض الامثال بعض الأمثلة. قلت أمثلة المضموم فهذه المسألة يقول إذا كان الفعل مضاعفا أي عينه ولامه من جنس واحد الأصل الثاني والثالث من جنس واحد كب فأول كلمة الكاف الحرف الثاني الباء والحرف الثالث الباء. عينه ولامه من جنس واحد شد فأول كلمة الشين الحرف الثاني الدال والحرف الثالث الدال لأن المشدد بحرفين إذا كان الفعل مضاعفا مكسور العين مسندا إلى ضمير الرفع المتحرك بهذا الشرط أن يسند إلى ضمير الرفع المتحرك ضمير الرفع المتحرك ذهبت ذهبت, ذهبت, ذهبت كذلك ذهبنا وذهبنا هذا ضمير الرفع المتحرك التاء بحركاتها الثلاث ونون النسوة وناء الفاعلين قال مسندا إلى ضمير الرفع المتحرك فإن كان ماضيا نحو ظل فإنه يستعمل على ثلاثة أوجه إن كان ماضيا يستعمل على ثلاثة أوجه الأول التمام فلا يحذف منه شيء ولا تنقل حركة عينه فيقال في ظل ظليلت وفي مل مللت وفي مس مسست نعم ظليلت هذا على التمام أين فعل الكلمة الضاء على ما هي عليه لام الك... عين الكلمة اللام المكسورة الأولى كذلك لام الكلمة اللام الثانية التي سكنت لاتصالها بضمير رفع المتحرك ظليل تو مليل تو مسيس تو قال الثاني أن تحذف عينه على الصحيح أين العين اللام الأولى أم الثانية الأولى العين اللام ماذا الأولى ظل. ما صلوها ضل لل ضل لل اين الفاء الضاء فاء الكلمه عين الكلمه اللام المكسوره لام الكلمه اللام الاخيره ما الذي سيحذف سيحذف تحذف عينها عين الكلمه يعني سيحذف الحرف الوسط ستبقى الضاء واللام الاخيره وأما اللام الوسط فتحذف أن تحذف عينه على الصحيح لأن هناك من قال الذي المحذف هو اللام يعني الحرف الأخير والصحيح أن المحذف هو الحرف الوسط قال بعد نقل حركتها إلى الفاء فتقول ظلت ضليلت تنقل حركة اللام المكسورة هذه ضليل ضلي الكسرة هذه تنقلها إلى الضاء ثم تحذف اللام فتقول ظلت. ما هو المحذوف في ظلت؟ العين. ما وزن ظلت؟ ظليلت. ما وزنها؟ ظليلت. فعلت. ظلت. بحذف العين. فلت. ظلت. ما وزنها؟ فلت. أين العين؟ محذوفة. قال. فتقول ظلت. وقيل المحذوف لا أم الكلمة لو قال على القول بأن المحذوف بأن المحذوف لا أم الكلمة ما وزنها فعت وزنها فعت أنتم معي نوضح ظل هذا هذا يسمى مضاعفا لماذا قيل له مضاعف؟ لأن الفعل الثلاثي على ثلاثة على ثلاثة ماذا؟ أحرف الحرف الأول الأصل الأول يقال له الفاء والثاني يقال له العين والثالث ماذا يقال له اللام؟ أين فاء ظل؟ الضاء وأين عينها؟ اللام الأولى وأين لامها اللام الثانية ظل ظل هذه على وزن فعيلة فأصرها ظليل ظليل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تقول ظليلت ظليلت تفك الادغام فما وزن ظليلتو وزنها ماذا فعلت لك اكثر من وجه الوجه الاول ان تقول ظليلتو اذا اتصلت بها إذا اتصل بها ضمير رفع المتحرك ان تقول ظليلتو على التمام على التمام اي لا تحذف منها شيئا الوجه الثاني هذا الوجه الاول الوجه الثاني أن تقول ظلت أن تقول ماذا ظلت ما هو المحذوف لام من إحدى اللامين اختلفوا هل المحذوف اللام الأولى أم اللام الثانية الذي اخترناه أن المحذوف هو اللام الأولى عين الكلمة هذه اللام الأولى التي حذفناها عليها كسرة نقلت كسرتها الى الضاء هذه هذه الكسره التي على الضاء هي دليل حركه عين الكلمه نقلت حركتها الى الضاء وحذفت ظلت اذا العين محذوفه فما اعراب ظلت آه ما وزن آه ظلت ما وزن ظلت قد حذفنا العين العين محذوفه فلتو. الذي قال إن المحذوف ليس اللام الأولى وإنما الثانية فاللام هي المحذوفة عندها اللام والعين ليست محذوفه فما الوزن عنده فعتو طيب نقرأ قال الثالث أن تحذف عينه مع ترك نقل حركتها فتقول ظلت الثالث ان تقول ظلت اللغة, اللغة الثانية أن تقول ظلت اللغة الثالثة أن تقول ظلت لكن في اللغة الثالثة لما حذفت العين هل نقلت حركتها أو حذفتها مع حركتها ها؟ حذفتها مع الحركة انظر الآن ظلت لي هذه كلها حذفتها ما نقلت حركة حركة ولا شيئا فتقول ظلت ضاء مفتوحة وحذفت العين فتقول ظلت بحذف العين مع حركتها قال الثالث أن تحذف عينه مع ترك نقل حركتها فتقول ظلت قال الله تعالى فظلتم تفكهون يعني لو جاءك شخص فقال لك قول الله تعالى فضلتم تفكهون فضلتم تفكهون ما اعرابها وما تخريجها ماذا تقول تقول ظلتم اصلها ظللتم والفعل إذا كان على وزن فعل الثلاثي على فعيل وهو مضاعف فتجوز فيه ثلاث لغات الاتمام ظليلتم والحذف للعين مع نقل حركتها إلى الفاء فتقول ظلتم والحذف للعين مع حركتها فتقول ظلتم وما وزن ظلتم ما وزن ظلتم عندك, يا عندك أبا سمح أي ظلتم قلنا المحذوف العين فإذا وزنها فلتم وزنها فلتم أين العين محذوفه طيب قال وكذلك يقال في المسند لنون النسوة فلك أن تقول ظللنا وظلنا وظلنا ومثل ظل مس وملأ وشم وعض في لغة سليم تقول تقول مسست مست مللت ملت والقرينة هي التي تفرق بين ملت بمعنى من الميلان وملت من الملل بحال إذا حصل حذف فيها وهكذا شممت وشمت وشمت عضت وعضت, وعضت وعضت في لغة السليم قال وخرج بشروط المسألة ما هي شروط المسألة ماضيا مضاعفا مكسور العين مسندا إلى ضمير الرفع المتحرك خرج بشروط المسألة قوله تعالى قل إن ضللت فليس فيه إلا الاتمام لماذا قال لأن العين مفتوحة ضللت من الضلال الضاد التي هي أخت الصاد عينها مفتوحة أما ظل من الضاء التي أخت الطاء فعينها في الماضي ماذا مكسورة فإذا كم وجها في ضللت ضللت كم وجها فيها وجه واحد فقط أما ظليلت فيها ثلاثة أوجه وإن كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصل بضمير رفع المتحرك ولا يكون حينئذ إلا نون نسوه ولا يكون حينئذ إلا نون النسوة جاز الوجهان الأولان الاتمام والحذف مع النقل يعني هذه الآن مسألة أخرى إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصل بضمير رفع متحرك ولا يكون أي ضمير رفع متحرك حينئذ أي حين اتصاله بالمضارع أو الأمر إلا نون النسوه لأن التاء وناء الفاعلين لا تتصل مع المضارع والامر جاز الوجهان الأولان الاتمام والحذف مع النقل فتقول في قر يقر مسندا مضارعه وامره لنون النسوه يقررن ويقرن وقررن وقرن المضارع يقررنا يق يقررنا هو على وزن ماذا يقررنا على وزن ماذا يفعلنا مكسور العين ام لا مكسور العين مكسور العين مضاعف ام ليس بمضاعف مضاعف يقررنا على وزن يفعلنا يفعلنا عينه الراء الاولى لامه الراء الثانيه وعينه مكسورة لكنه في المضارع المسألة الأولى الكسر كان في ماذا في الماضي الآن في المضارع كم وجها لك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فسكن الآخر لأجل ضمير رفع متحرك ضمير رفع المتحرك هذا لن يكون إلا نننسه لأن التاء هذه مختصة بالماضي ونا الفاعلين التاء تو ظلت ظلت ظلت ونان الفاعلين هذه مختصة بالماضي أما المضارع فتدخله فقط نون النسوة لأن ضمير الرفع المتحرك خمسة أشياء نون النسوة نال الفاعلين التاء بحركاتها الثلاث تدخل هذه الخمسة الأشياء في الماضي أما في المضارع فلا يدخل من الخمسة إلا نون النسوة فإذا دخل ضمير الرفع المتحرك على على المضعف المكسور العين لك وجهان الإتمام تقول يقررنا الوجه الثاني الحذف حذف العين مع نقل حركتها فماذا تقول يقرنا ماذا تقول يقرنا فما وزن يقرنا ما وزن يقرنا يفلنا اين العين محذوفه يقرنا على وزن يفلنا لان العين قد حذفت بعد ان نقلت حركتها الى القاف هذا معنى قوله واذا وان كان الفعل مضارعا او امرا واتصل بضمير رفع متحرك ولا يكون حينئذ الا نون النسوه جاز الوجهان اولا الاتمام والحذف مع النقل فتقول في قر يقر مسندا مضارعه وامره لنون النسوه يقررنا ويقرنا والامر اقررنا وقرنا وخرج بشروط المساله قوله تعالى فيضللنا رواكد على ظهره الذي هو معي ومتابع سيقول لي لماذا خرج فيضللنا فيضللنا فيضللنا رواكد على ظهره ليس فيها إلا وجه واحد وهو الاتمام لماذا؟ اشتاق العين مفتوحة وشرطنا في جواز الأوجه أن تكون العين ماذا؟ مكسورة وهذه العين التي هلموا لها مفتوحة يضللنا لأن الحذف يكون في المكسور يقررنا وفي ضليلت العين مكسورة أما إذا كانت مفتوحة فإنه ليس إلا وجه واحد إلا في الشذوذ نعم هذا اللي أنا الذي يعني أردته قول الله وقرنا في بيوتكن قرنا هذا على الشذوذ قرنا على الشذوذ ليست هي من يعني قرنا في بيوتكن هذه ليست من هذا الباب إنما الحذف فيها من باب الشذوذ قرنة وقرنة في بيوتكن نعم قر يقر قر يقر بمعنى استقر وقر يقر لأن, لأن قر تأتي من القرار يعني وتأتي من قرت عينه سكنت من السكون وتأتي من القرار وهو عدم الانتقال قرن الذي هو من عدم الانتقال يقررن بمعنى من السكون قرت عينه فالكلام على قرن سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب آخر تضح لك وجه خروج قرن عن هذا عن هذه المسألة قال وخرج بشروط المسألة قوله تعالى فيضللن رواكد على ظهره لأن العين مفتوحة أي والشرط أن تكون العين مكسورة تذهب إذا نقلنا حركة اللام المكسورة إلى الضاء ذهبت الحركة الأصلية وحلت بدلاً عنها الحركة المنقولة حلت الحركة المنقولة طيب يعني هذا كله الآن لأجل يعني لو جاءك شخص فقال قول الله فظلتم تفكهون تعرف أن الحذف هذا في ضمن مسألة كبيرة لها شروط لها قواعد لها ضوابط هي مسألة اليوم مسألة اليوم فضلتم تفكهون طيب وهذا الحذف الغرض منه التخفيف طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله